وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نزلنا في باب المسح الخفين وصلنا الحديث <تصفيق> المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة منصوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسف الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويته لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما رواية الأخرى عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه توضأ النبي أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين نقف هذه الرواية يقول الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فإذا أراد أن يمسح عليهما جاز له ذلك جاز له ذلك بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة يعني لازم يتم الوضوء كاملا وبعدين يلبس الخفين حتى حتى يستطيع أن يمسح عليهما بعد ذلك وده طبعا يعني إنتوا خدتوا كم شرط من شروط المسح الخفين هو ما نرث بالذكر سبع شروط صح؟ ولا كام؟ سبعة؟ خمسة؟ طب كام شرط فيهم صحيح؟ ثلاثة؟ ايه هم؟ انا مش باسأل في منارس تبيل لا انا بس عشان القضية عشان نبقى رابطين بس المسألة اصلا انا عارف ان بعض اخوانا بيأ بياخد مادة الحديث انها مادة ايه؟ تكملية يعني مش مهمة قوي انا عارف انا عارف بعض الناس بيعتقد كده ان دي مادة تكملية وممكن ما يكونش لها لازمة في المعهد ولكن احنا قلنا في الأول ان القضية قضيت إيه؟ أن أنا عاوز أعلمك إزاي تستنبط الأحكام من الأدلة زي ما هنعمل دلوقتي إن شاء الله يعني هنعمل نمشي النهاردة كده نقول منين خدنا الفايدة دي من أي لفظ من الحديث عشان نعرف إزاي استنبطنا الأحكام من الحديث إيش الشروط, الشروط صحة المسحة الخفين لبسوهم على طهرة إيه؟ ستر محل الفرض ألا تتجاوز المدة الكلام ده في نقاش طويل المتاع ألا تتجاوز المدة ده هنجبها ان شاء الله ايه طهرت عينيهما. انها يكونوا ايه ما يكونوش من مثلا جلد خنزير مثلا ما يكونوش مغصو ديني ولا يجوز المسح الخف المغصوب كده على طول انت تعودتوا ان ايه تقولوا في الفقه المسحة الخف المغصوب جائز أم لا جائز معه؟ مع مع الاثم طبعا على قول مين ده قول الشافعية طب قول الحنابلة لا يجوز العلماء قالوا بجواز المسحة على الخف المغصوب ما الدليل على ذلك أو هم خرجوا المسألة على مسألة إيه؟ انفكاك الجهة منفكاك الجهة هل الجهة هنا منفكه ولا مش منفكه يعني جهة الأمر هي جهة النهي ولا لا <تصفيق> زي الصلاة في الأرض المغصوبة الحنابلة يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لحديث نسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم وهذا الحديث والشافعي قالوا إن هنا الجهة منفكه يعني جهة الأمر بخلاف جهة النهي أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة ونهى عن الغصب ولكن لم يثبت أو لم يرد دليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو أن جاءت آية في القرآن تنهى عن الصلاة في الأرض المقصوبة بعينها فجهت الأمر بخلاف جهة النهي ولذلك قول الشفعية في هذه القضية هو أقوى المذاهب لانفكاك الجهة جهة الأمر بخلاف جهة النهي فالخف المغصوب يجوز المسح عليه ولا على قول الشافعية يجوز المسح عليه فهنا يقول إن فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة طب ناخدها من الحديث فين في الحديث فإني طاهرتين هل يعود على الخفين ها؟ أدخل قدميه في الخفين بعد كمال الطهر تمام يقول وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى تمام يعني أنا غسلت رجلي اليمنى ولبست الخف دي طهارة كاملة ها؟ لم تكن كاملة لأني ما أتمتش أعضال إيه؟ الوضوء فلو لبست خف الرجل اليسرى ها يلزمني أن أنا أخلع اليمنى ثم أغسر رجلي ولا ألبسها ألبس, الإيه؟ ألبس اليمنى ألبس الخف في اليمنى طبعا ما مش ألبس اليمنى يعني هلبس رجلي تاني ألبس الخف في رجلي اليمنى واضح؟ فقال لم يصح لبس اليمنى فلا بد فلا بد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست, ألبست بعد كمال الطهارة يقول وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضاً يعني قال إيه لا ده أنت لازم تنزع اليسرى وبعد تلبس اليمنة بعد تلبس اليسرى تلبس اليمنى وبعد تلبس اليسرى طبعا ليس هناك دليل على ذي القضية لأن هو أصلا القضية قضية فيها استحباب من تلبس اليمنى قبل اليسرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام أو التيمن في كل شيء في تنعوله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللفس وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق المذهب الآخر قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى, بن آدم ويحيى ابن آدم والمزنين وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته يعني يجوز إيه؟ إيه؟ بدون طهاره هو ده الكلام يجوز المسح الخفين بغير طهارة كاملة وهذا الكلام مردوه لحديث للحديث لأن الحديث المسألة فيها نص صريح. <تصفيق> الرواية الأخرى عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه يعني المغيرة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة أو بمطهرة كليهما صحيح فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا وأيضا عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته الرواية الأخرى رأى أحد الحديث قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة آخر رواه عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخماري خفين والإيه والخمار وسيأتي معنا الخمار الآن إن شاء الله هنا يقول المغيرة فأتيته بمطهرة أو بمطهرة كلاهما صحيح لغتين وهذا هو الإناء الذي يتطهر منه يتطهر منه قوله ثم ذهب يحسر عن ذراعيه يعني قلنا لضيق في إيه فيكم العباءة أي يكشف أي يكشفه قوله مسح بناصيته وعلى الإمامة النصية اللي هي مقدم الرأس يقول هذا مما يحتج به يحتج به أو بما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي مسح بعض الرأس يكفي ده مذهب مين؟ الشفعية صح؟ قالوا إيه؟ ببعض الرأس ويجزء ولو؟ المذهب الثاني مذهب؟ مذهب مين؟ اللي قال بربع الشعر مين؟ مالك؟ حنفية؟ ها؟ حد عنده قول ثالث <تصفيق> الحنفية اللي قالوا بربع الرأس ماذا بالحنبل والمالكية يعمم رأسه كله وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فهنا الإمام النووي يقول هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع يعني جميع الرأس لأنه لو وجب الجميع لم اكتفى بالإمامة عن الباقي يعني هو بيقول إن ده في دليل لمذهبهم مذهب الشفيع أنه هو يجزئ مسح بعض الرأس قال لو إن مسح الرأس كله أو البعض بعض الرأس لا يجزئ لما مسح على, الإماء على الإمامة صلى الله عليه وسلم فطالما أنه مسح على الإمامة فهذا يكفي في المسح على, على الرأس يقول فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى واحد لبس إيه؟ خف في رجل يغسل الرجل الإيه؟ غير ملبوسة التي ليس فيها خف ويلزمه يلزمه ذلك أم لا يلزمه ثم يمسح يجوز له أن يمسح على الأخرى زي بالضبط مين هل تقاس عليها إيه رأيكم بقى؟ ها الجبيرة في عذر طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على خف واحد أو الخفين معا فهل يجزئ النم نمسح على خف واحد في رجل واحدة؟ إيه رأيكم؟ ها إجماع بالإجماع لا يجوز ها لا يجوز الجبيرة لها عذر أما الخف طب لو عملها وغسل رجل ومسح على الأخر على مذهب الشفعية هنا يجزئه ولكن طبعا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشفعية وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس يعني مسح على معنى الكلام أنه يجوز على رأي الشافعي أنه يمسح على النصية فقط ولكن لو أكمل المسح على الإمامة فهذا على سبيل الاستحباب ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث يعني هو عاوز يقول لبس العمامة لا يشترط لها الإيه؟ الطهارة لا يشترط لها الطهارة ك... كالخفين فالعمامة لا تقاس على الخفين زي بالضبط المرأة إذا أرادت أن تمسح على خمارها هل تمسح على الخمار بعد لبسه على وضوء أم لا يعني يشترط لها الوضوء أم لا طبعا إن كانت متوضئة فهذا أولى لا بأس به أولى من أنها تمسح على غير وضوء يعني لما تكون لها على غير وضوء طب لو مسحت على غير وضوء لبست الخمار على حدف يجوز لها ذلك أم لا إن شق عليها نزع الخمار في الحالة دي يجوز أن تمسح على خمارها لفعل مين حد فاكر الدليل عائشة رضي الله عنها نعم لو لم يشق الأولى أنها تمسح على الرأس لو لم يشق خلع الخمار فالأولى أنها تمسح على الرأس زي بالضبط كده يعني مثلا هل يجوز المسح على الأحزية في الوضوء انشق خلع الحزاء زي مثلا في الجيش مثلا البيادة دي بتبقى طويلة وصعب جدا خلعها فهل يجوز أن يمسح على عزكم الله على هذا الحزاء بهذه الطريقة يجوز له ذلك يجوز له ذلك وكذا لو كان على رأسه قلنصوة ولم ينزعها مسح بناصيته ويستحب أن يتم على القلنصوة ده برضو كلام الشفعية طالما مسح المقدم الرأس هذا يجزئه فإن مسح على الإمامة يستحب له ذلك كذلك القلنصوة لو مسح عليها يجوز له ذلك كالعمامة طبعا عند الحنابلة أنه لا يجوز المسح على القلنصوة لأنه يسهل عليه أن يخلعها عند الحنابلة لا يجوز له أن يمسح لق النصوة. طبعاً هذا نوع من أنواع غطاء الرأس. قيل إن هي الطوائل اللي إحنا نلبسها، قيل إن في لق النصوة بطريقة معينة كذا تلبس على الرأس. فالحنابلة قالوا إن هذا لا لا يشق عليه في نزعها. فيش مشقة من نزعها، فلذلك لا يجوز المسح لق النصوة. نعم. مستمع. أنا مش عارف أشبه لك لازم يكون في حاجة عينية عشان نقول لك يا دي قل نصوة نعم ولو اقتصر على الإمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجوزه ذلك عندنا بلا خلاف يعني عند الشفعية لا يجوز أن يمسح على الإمامة وحدها هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة وحدها أم لا؟ ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الإمامة وحدها ولذلك هتجد إن كلام الحنابلة ما نقوله مع أن هذا هو قول الكثير من العلماء يقول لم يجوزه ذلك عليكم السلام عندنا بلا خلاف وهما ذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاختصار على عليه السلام على الإمامة وحدها ووفاقه عليه جماعة من السلف، لأن العمامة قامت مقام الإيه الرأس قامت مقام الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبقى لما ظهر حكم يعني الفرض فرض المسح انتقل إيه لا سيما أنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصية والإمامة ومسح على الإمامة وحدها ومسح على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الإمام أحمد هنا أقوى للدليل أقوى للدليل رحمكم الله يقول فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعتان بهم فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا يقول اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز اقتضاء الفاضل بالمفضول خدها منين ديت أن عبد الرحمن بن عوف صلى وأقره النبي صلى وسلم على ذلك يقول وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته خلف بعض أمته ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فع... فإنهم فعلواها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما خذ قاموا قاموا الصلاة لما تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدم أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة فأما إذا لم يأمنوا أذى فإنهم يصلون في أول الوقت فرادا ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم هنا عوز يقول إن الإمام لو كان حسن الخلق ولا يتأذى بذلك لأن يا الإمام في مسجده له سلطان كسلطان الرجل في بيته فكما أنه لا يجوز لك أن تتقدم على الرجل في بيته كذلك لا يجوز لك أن تتقدم على الإمام في مسجده ودي مسألة لابد أن احنا ناخد بالنا منها ما تجيش تقول أصل المصلحة تقتضي إن مثلا أفعل كده مع الإمام انظر الأول ارجع الأهل العلم في هذه القضية يعني الشيخ ابن عثيمين له كلام رائع جدا في بعض القضايا بالنسبة للإمامة يعني من جملة القول من نافلة القول إن مثلاً, مثلاً في رمضان بيجانبك مسجد رجل من أهل السنة يصلي بهم فهل يذهب جار المسجد إلى مسجد بعيد آخر فيه إمام حسن الصوت ويترك مسجده أم يصلي في مسجده الشيخ بن عسيمين طبعاً خذها من باب مراعاة نفوس البشر لأنه هو بشر بشر أم لا؟ بشر ما تقوليش بقى المسألة دخلة في الإخلاص وعدم الإخلاص يعني هو دلوقتي يشق عليه أم ويقع في نفسه أم لا إن أنت لو تركت الصلاة خلفه فمن باب أولى أن تصلي خلف إمام مسجدك هذا من باب أولى إلا أن يكون في مصلحة أو ضرورة من أن تذهب مسجد آخر إلى مسجد آخر القضية يا إخواننا محتاجة يكون في فقه عندنا فقه في كل الأمور كل الأمور وتقدم الأهم في المهم فدلوقتي الإمام لو كان حسن الخلق ويرضى بذلك إن أي حد يتقدم عليه فيش مشكل أبدا يجوز إن إحنا إذا دخل الوقت وقت الصلاة اللي هو في أول وقتها يبقى يجوز إن أنا أجعل أحد أو بعض الناس يصلي بنا إماما إذا الله خير ولا بأس بذلك طب الإمام بيزعل هيغضب من حاجة زي كده هل أراعي حاجة زي كده في نفسيته ولا أقول مش مهم من نفسيته مش مهم أبحث عنه مش مدور إيه اللي في قلبه ينفع لا بد إن أنا أراعي حاجة زي كده اللي هي اللي أنا بسميها مسألة مشاعر الآخرين لابد أن أنا أراعيها المسألة مش قضية أن أنا أمشي بالدراع بالدراع سهل جدا ولكن الأدب وحسن الأدب انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع عبد الرحمن بن عوف أومأ إليه أن استمر في صلاتك كما فعل مع مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال إيه على رسلك أبو بكر بيرجع قال على رسلك فصلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى دخل صلى إماما ب أبي بكر ويأتم أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتم المسلمون بصلاة أبو بكر رضي الله عنه رضى هذا كأشار أشار إليه برأسه بيده يعني انتظر خليك مكانك طيب هل يجوز لأ أنا أنا إمام مستخلف في المسجد مثلا أو أنا دخلت أصلي قدمني الناس للإمام ودخل إمام المسجد وأنا في الصلاة هل يجوز لي أن أترك مكاني اللي هو مكانه في الأصل وأقدمه أم لا لا يجوز لي مين اللي قال ان دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي قال ان دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دعكم الركعه الاولى دلوقتي احنا عايزين نقول بس دي يجوز ولا لا وبعدين نتكلم في الركعه الاولى والثانيه يجوز ان هو يرجع لامام المسجد ولا لا تعملوا فيها بحث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي أحد طيب المسألة فيها خلاف لم يرد عن أحد من الصحابة أنها وفعلها وما قدرانا ما علمنا قد كده أشياء الله أعلم من اللي يقول يا جوز ليه فعلى الله عليه وسلم للجواز وهذا ما أميل إليه يجوز أن أعود أو أرجع لإمام المسجد وهذا لأنه ده سلطانه ده مكانه دي مكانته لابد أن أحترم نفسي وأحترم الناس لابد أن أنا أعمل كده تخيل كده أن أنت تعمل كده مع أمام المسجد قلبه هيكون فيه إيه بالنسبة لك نعم لا طبعا لو سببت بالبلأ أو فتنة لا ما إحنا قلنا لو في فتنة ما ينفعش احنا بنتكلم لو الناس فهمة مثل هذه القضايا طبعا مش بقول يا اخوانا هذا الكلام ونروح نطبقوه انا ببين الحكم زي انا قلتلكم مرة فاتت اللي بقول لي فالقاتله لو تقتل مالوش دية لا طبعا انا بتكلم ببين الحكم يا اخوانا اما الفعل انا مع ما يعرفش عملها لو في لو في كده مش عارف عملها ليه لان الناس غاب عنها كثير من الاحكام الشرعية ما ينفعش ااجي بقى واجه اتصدر في حاجة زي كده اقول لأستو امام المسجد. ما ينفعش زي مثلا مسألة أن واحد يصعد المنبر ويرى بعض الفضلاء ينزل مع المنبر ويخليه يصعد تاني ينفع؟ ينفع؟ ها لا يجوز إلا الضرورة الحاجات دي يا أخوانا لابد أن الأحكام تتأخذ بفقه أنت ممكن ممكن تترك بعض الأشياء للمصلحة الرجاح بس الأشياء لإيه؟ المستحب ولاست الوجيبة طبعا تتركها للمصلحة الرجاح زي مسألة مثلا جلسة الاستراح أنت في بيئة لا تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاصطراحة هل يجوز بقى أن أنا أول مرة عندهم أجلس جلسة الاصطراحة كل مسجد بيقعد معاك تيجي تقوم يقوم معاك مهم مش عارفين الحكم فمن باب المصلحة الرجاحة يجوز ترك المستحب لتأليف القلوب ده كلام شيخ الإسلام بن تايمية رحمه الله شيخنا حفظه الله الشيخ الحويني قيدها قال يجوزه ترك المستحب لفترة حتى تعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تفعل وهم هيفعلوا. يعني أحيانا ندخل مسجد عوام مردشة جلز جلسة لاستراحة بعملها كده وفجأة لقى اللي جنب عون بيعمل جلسة لاستراحة كده أنت تطمئن خلاص بتعمل خلاص جلسة لاستراحة لأن في بعض الأحكام اللي بتسبب البلع عند عند الناس زي مثلا هدينا مسلا في صلاته صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي فأنت لو صليت هدينا مسلا الآن من الممكن تقوم لي لو صليت هدينا مسلا ولذلك احنا بنقول يعني مسلا كان صلاته بين التخفيف طارة والتطويل طارة أخرى ينفع إيه؟ لا لسه بقى هنقول بقى الكلام طبعا كل إحنا قلنا ده يكون في الركعة الإيه؟ الأولى أما في الركعة الثانية ما ينفعش يرجع الإمام لي ليدخل إمام المسجد مكانه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أخ إنه قال في آخر الكلام وهذه الوقاعة تختلف عن وقاعة أبي بكر رضي الله عن أرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أومى إلى عبد الرحمن بن عوف أن يستمر في في صلاته ولما رجع أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وأم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ولكن أبا أبو بكر رضي عنه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما فكان أبو بكر يقتضي بإمامة الن tą والناس يقتضون بإمامة أبو بكر عليهetti الله عنه أرضاه فقال العلماء أن أبو بكر كان في الركعة الأولى ومش هيحدث فتنة ولا بلبلة في وسط الناس أما لو كانت في الركعة الثانية ينفعش يرجع فعش يرجع لي الإمام في هذه في هذه الح مش حالة أنا عارف عشان توصل لإيه بعض الناس بياتي بيدخل المسجد اتنين مسبوقين مثلا اتنين مسبقين فضلهم ركعة ركعتين ثلاثة تجد ان احدهم ياخد الثاني اللي هو قايم معاه يقوم جاي واقف جنبه او مقدمه يصلي بيه امام يكمل بيه صلاته ايه امام دي الحالة دي ينفع لأ هذه ما ينفعش لان انتوا الاثنين دخلين مأمومين مع بعض الحالة الاولى الامام الذي دخل لم يكن مأموما لم يكن مأموما لذلك دخل هو بدأ صلاة وأنشأ صلاة جديدة والله أعلم هنا بيقول ف يعني لو ترطب عليه فتنة وكان الإمام شديد مثلا عنده شدة أو عنده غلظة خلاص يبقى أنت تنتظر وإن خفت أن الصلاة يخرج أول وقتها في الحالة دي تصله فرادة ثم إذا جاء الإمام وصلى جماعة تصلي يستحب أن تصلي معهم جماعة طبعا هذا الكلام ليس على دليل لأن كده أنا أصلي الصلاة, الصلاة إيه؟ مرتين وطبعا أنا الأفضل أو الأولى إن أنا أمكث أنتظر الإيه؟ الإمام ليه؟ لأن في أحديث كثيرة تدل على هذه الفضيلة فضيلة انتظر الإيه؟ الصلاة فكأنك في صلاة ها؟ والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولكن الناس طبعا عندها الصبر ولذلك احنا بنقول مراعاة احوال الناس ده شيء مطلوب ولكن ما لم يخل بهذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنها ان من سبقه الامام ببعض الصلاة اتى بما ادرك فاذا سلم الامام اتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه لا يسقط ذلك بحال فعش فوتك ركع ركعتين من الامام وتقول خلاص كفايا كده انا صلى ركعتين نهاردة واكتفي لا ينفعش لابد أن يأتي بالصلاة, إيه؟ بالصلاة كاملة بصلاة كاملة، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام إذا أدرك الإمام راكع، أقول هنا إن أنا لو دخلت والإمام راكع هنا الفاتحة تسقط عني، فاتحة تسقط عني، ودي طبعا هتجرنا جورنا المسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، المسألة فيها طرفين وسط طرف يقول أنه أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في قول آخر بأن الفاتحة تسقط عن المأموم بحال وده قول الحنافية أنها تسقط عن المأموم يعني أنت تؤفر الإمام بس لا تقرأ شيئا لا قرآن ولا فاتحة في قول توسط المسألة وهو مذهب المالك مذهب الأول مذهب الشفعية وبعض الحنابلة المذهب الوسط بين القولين أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في السرية وتسقط عنه في الجهرية وهذا أعدل الأقوال وهذا أعدل وأقوى الأقوال وده ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حتى أن له رسالة رائعة رد فيها على الإمام البخاري في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ورد عليه رد علمي قوي جدا من أقوى الأبحاث لشيخ الإسلام رحمه الله عليه وانتصر لماذا بالإمام مالك أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية وتلزمه في السرية فهنا من يقول أن قراءة الفاتحة واجب على المأموم لو دخل والإمام راكع ها؟ من يقول بوجوب قراءة الفاتحة المأموم لو دخلت الإمام راكع يلزمك يلزمك ركع يبقى ركع فاتتك ولكن كثير ممن يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يقول أن ده فيها استثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم الركوع فقد أدرك الصلاة فقالوا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الجهرية خلف إمامه إلا إذا دخل ووجد الإمام راكعا فهذه ففي هذه الحالة تسقط عنه الفاتح وتحسب له ركعة دا قول للبعض أما البعض الآخر فيرى أن الركعة إيه ملغية الركعة كأنه أدركهم هو وهم سجود والله أعلم وفيها أو منها اتباع المسبوق الإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم يعني أنت بتخش تطابع الإمام على هيئته وعلى صفته تدخل سواء لو كان راكع تركع لو كان ساجد تسجد وطبعا صلى الله عليه السلام إيه إنما جعل الإمام اليؤتم به فلا تختلفوا عليه بعض إخوانا ممكن يطيل في السجود الإمام يقوم من السجود وهو لسه بيدعي بحجة ليه إن أنا بدعي، إن أنا قلب خشع وعواز أدعي، لا متابعة الإمام هنا أي؟ أو لا، فلا تختلف عليه أن لا يكون الإمام ساجد وأنت جالس، أو العكس أو يكون قائم وأنت راكع أو راكع وأنت قائم، فلا يجوز أن أنت تخالف الإمام على هيئة الصلاة، فإذا دخلت ووجدت الإمام راكعا تركع معه ساجدا تسجد معه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام خلاص معدش بينه وبين الإمام صله لو الإمام سلم خلاص أنت مسبوق بتأتي بيه بالركعة أو الركعتين اللي فاتوك تمام كده طيب في حالة سجود استهوا وهنا دلوقتي المأمور فرق ليه الإمام في حال السجود استهوا لو أن على الإمام سجودة سجودا سجودا اللي بعد السلام هل يلزم المأمور متابعة الإمام على ذلك أم لا خلاف خلاف القول الأول أنه يلزمه أن يتابعه لأن مازل طلما الإمام زال. كأنه في صلاة بيعتبر مؤمن في صلاة والبعض أخذ بهذا القول أن المؤمن فارق الإمام فلا يسجد لاسته مع الإمام إلا بعد فراغه من الصلاة يفعل كما فعل الإمام تمام كده القول الثالث ان هو ي يفارق الإمام هو فرق الإمام ولا يلزم سجوده لا يلزم سجوده سهو. القول الرابع أنه هو إن كان الذي سهى فيه الإمام كان هذا المأمور يشهده معه يلزمه سجود السهو معه وإلا لم يكن شهده فلا يلزمه سجود إيه سجود استه الشيخ نعثمان لما سئل عن هذه المسألة قال أن قيل له أن المأمور قام واستتم قائما فسجد الإمام سجود إيه هل يتابع الإمام القيام دلوقتي أصبح ركن في حقه أم لا؟ ركن هل يجوز أن ينزل من هذا الركن للسجود السهوة مع الإمام؟ طب ومتابعة الإمام ها؟ إيه رأيكم؟ ما؟ استتم قائماً؟ ما ميرجعش تاني ويخالف الإمام ما يسجدش زي الإمام ولا يسجد بعد السلام؟ الشيخ ابن عثيمين قال هو بالخيال والأولى أن يسجد مع الإمام دي مسألة تختلف إنه لو كان في صلاة واستتم قائما ومنسى منسى مثلا التشاهد الأوسط التشاهد الأوسط هنا واجب ولا مستحب طبعا مذهب الحنبلي واجب ولا أنت مش معاي أصلا حنبال أنا مش مذهب مش زي النووي ها؟ لو قام قبل أن يسلم الإمام تسليمه ثانية هو بالخير أيضا لو يأخذ بأي على فكرة الأقوال اللي أنا قلتها لو أي واحد خد بأي قول فيها جائز جائز إن شاء الله طبعا وذكر الإمام النووي وقعت عبد الرحمن بن عوف اللي احنا قلناها وبوكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نعم اللي هو إذا شهد السهو مع الإمام أو لم يشهده لو شاهده مع الإمام يسجد للسهو مع الإمام أي لم يشهده مع الإمام يلا يلزمه سجود استهه طيب هنا قبل ما في هل يجوز بقى المسح على الخف الشفاف الخف الذي يشف يظهر البشرة يجوز طب اللي يقول يجوز يرفع ايده يقول على عدم الجوز مع عدد 2-3 طب قول مين اللي قال لا يجوز استنوا بقى انت مين اللي قالوا لا يجوز المسح الخف الشفاف ها؟ مين عارفين مين أما اللي انت قلتوا لأ ابو نانان إيه <تصفيق> يعني انتوا اكتهدتوا الرأي وقلتوا لأ ليه الحنبلة لا يجوز تمام جزاك الله خير مين تنقل لا يجوز <تصفيق> مش متذكر لا لا ماشي أنا. على فكرة أنا لما بجيب المسألة بحول أجيب لك كل الأقوال في المسألة وانت انت مذهبك مذهب شيخك او مذهب مفتيك لا تأخذ بكلامة انا انا رطرات بتكلم كتير تاخدش بكلامة انا لا افقح شيء والله انا باجي بس تبلغ وخلاص انت اخذ بمذهب شيخك انت حر ها طب اللي قال يجوز قال يجوز ليه اللي هيقولها بقى هيديني هدية <تصفيق> هم ماخدش باله عشان كده بيقول اطلق عليه اسم خف وهل ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين خف وآخر ها ده كلام شيخ الإسلام تيمية النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولم يثبت ان ده الخف ده خفيف او, أو مش خفيف صح ولا غلط طيب نخرج بقى المسألة هل يجوز مسح الجوربين ما الخف الأصل انه هو من ايه من جلد فمن الممكن ان انا قلبس خف شفاف ولا لأ من جلد شفاف يجوز فيجوز المسح عليه لو له لو له نفس شروط الخفين يجوز هل يجوز بقى المسحة للجوربين انت قلت لو ليه من نفس طب الجورب الخفيف على الكلام يجوز طيب هل احنا قصنا المسحة للجوربين بالمسحة للخفين هل هم بيشتركوا في الاسم والصفة بيشتركوا في ستر المحل انهم بيشتركوش في الإيه في الاسم طب ليه قلنا بجواز المسحه الجواربين بالقياس ما فيش دليل ما خدتوهاش في دليل ودليله في فنار السبيل كمان وانتم مش عاوز أجزم إن انتوا خدتوا الدليل ها الدليل لا في نص في نص مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والجرم قيني اللي هو اللفافل على القدم صلى الله عليه وسلم ذكره ذكر كي تنجح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق)> <إن> الجورب الخفيف وطبعا في خلاف طبعا خلاف والخلاف فيه سائغ أنا أرى أن أنا يعني لا أمسح للجورب الخفيف للخلاف وليس أن أنا أرى عدم المسح عليه. لا أنا الجورب الخفيف لا يمسح عليه للخلاف فقط. ولكن إن مسح أحد عليه لا أنكر عليه. طبعا ومشهور مذهب الشافعي أن لا جز المسح على الجوربين. واتجد إن بعض الإخوة ممكن ينكر عليك لو رأك بتمسح على الجوربين. بعض الإخوة ينكر بشدة ان هو ما مذهبه شفعي وهيقول إن لا جز المسح على الجوربين. حديث بلال الأخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار الخمار هنا معناه لإيه؟ العمامة لأنها تخمر الرأس تخمر الرأس أي تغطيه ولذلك سمي خمر مرأة خمر ليه لأنه يغطي رأسه الصوت بس مسألة أنا طبعاً أنا مرضيتش أقول لك كل اللي أنا محضره على فكرة أنا محضر كم أسئلة في الخفين قد كده بس عشان وقت وعشان ما, ما نخدش وقت في الخفين كتير الأخ بيسأل عن مسألة أنا كنت عديتها بس عديتها يعني مرتها أن أنا لو مسحت على الخفين هل يجوز جوز ده أنا أقلع الخفين وأصلي بعد المسح عليهم أم لا شوفوا كلكم قلت يجوز جوز الدليل مش دي عبادة ولا عبادة محتاجة دليل تمام جزاك الله خيرا فعل علي رضي الله عنه وأرضاه وده من الخلفاء رشد الله أربعة يعمل مسح على الخفين ثم دخل المسجد فخلعهما وصلى رضي الله عنه وأرضاه طبعا مسألة فيها خلاف واسع مسألة فيها خلاف وشيخ الإسلام تايمية انتصر لهذا المذهب لهذا القول ورجحه أيضا الشيخ ابن عثمين والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع قبل أن يحدث طبعا قبل أن يحدث هو توضع مسح الخفين فخلع الخفين Xalag, Xofen. Zamanı باب التوقيت في المسح على الخفين عن فريح ابن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم أيضا عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ايتي عليا ايتي عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هنا مسألة توقيت المسح النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم أن يمسح على الخفين يوم يوم بليلة والمسافر ثلاثة يام بليالي هن يقول الإمام النووي وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة زي مين من الصحابة زي عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع فمن بعدهم وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت يعني ما فيش وقت لينزع خفيه يعني المسألة مفتوحة يوم بليلة يومين هن أو ما شابه ذلك المسألة ليس فيها توقيت يقولون هذا أصلا مذهب قديم عند الشفاء وهذا مذهب ضعيف استدل الإمام مالك بحديث أبي عمارة أبي عمارة، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على المسح للخفين، على أمسح عليهن يوما بليلة؟ قال افعل قال يومين بليليهن؟ قال افعل قال ثلاثة؟ قال إفعل ما شئت. هذا الحديث رواه هو أبو داود وهو حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. إذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور هو الصاف هذه المسألة، والإمام مالك استدلاله استدل بحديث ضعيف والضعيف لا يعمل به في العبادات. لا يعمل به في العبادات هنا بيتكلم عن مسألة ابتداء المسح إمتى أمسح على الخفين هل من بعد الحدث ولا من عند الوضوء ولا أمسح إمتى بالضبط طب والمدة تنتهي إمتى هل أخذ بالعدد عدد الصلوات؟ هل أخذ بالساعة؟ هل أخذ بالمسح؟ هل أخذ بالحدث؟ هل أخذ بالوضوء؟ أكيد أنتوا الحاجات دي خدتوها من بداية مسحة؟ من بداية الصلاة؟ واحسب كم صلاة؟ ولا حسبها بالساعة؟ <تصفيق> 15 صلاة لو أنت مسافر من أول مسحة بعد اللبس ده قول ها من بعد الحدث ده قول ها من عندي إرادة الصلاة ها من أول ما احنا قلنا بعد اللبس من أول مسحة ما احنا قلنا أول مسح مش قول مزحة طب الراجح ريحتوني مش أقول الأقوال بقى طبعا الرجح اللي نميل إليه من أول مسحة من أول يعني أنا دلوقتي لبست الخفين ومسحت عند العصر اليوم بليلة هتحسب إزاي هتزعلوني منكوا كده بقى انتوا قلتوا من أول مسحة طيب هتحسب إزاي اليوم بالليلة بقى ها طب نرجع تاني نرجع بس نرجع بالشريط تاني. تاني أول مسحة هتحسبها ازاي بقى اليوم بليلة سيبكم اللي احنا قلناها خالص خمس صلوات ها؟ 24 ساعة ها؟ القولين دول بس ها؟ خمس بسحات خمس صلوات يعني اما اللي هتمسح لغاية ايه طب من العصر للمغرب ادركت جزء من اليوم ولا لا؟ أنا مسحة الآن العصر أنا مسحة العصر دي لغاية المغرب أدركت جزءا من اليوم أملاها أدركت يتحسب لي يوم ولا لا يعني لو مولودة تولد دلوقتي هيتحسب له النهاردة أو مش تحسب له طب لو تولد بعد المغرب هيتحسب له اليوم يا رجاله، ليه لتغد يعني مش يوم إذن همسح لغاية إيه برضو أنتم مصممين. طيب نشرح المسألة بالتفصيل كده اليوم لقيت... الفجر تمام كده طالما أنا أدركت جزءا من اليوم إذن أنا أدركت اليوم يبقى يومي من العصر للمغرب والليلة من المغرب للفجر يبقى أمسح عند يبقى عند الفجر أخلع الجو رب وأتوضأ والبسط ده على قول من يقول بإيه اليوم بليلة من أول مسح طب اللي يقول بقى يوم بليلة بس الخمس فروض يبقى كلامكم بقى الأولين صح إن أنا أخلحها إمتى العصر عصر المغرب العشاء الفجر الظهر يبقى بعد الظهر خلاص يبقى أنا ما ديش أمسح العصر أمسحها أغ... أغ... أغ... أغ... أغ... أخلع اللي جاربين عند عند العصر تمام كده اللي بقولها 24 ساعة يبقى هي العصر ماشي كده والشيخ بن وثمين طبعا ليه قولين في المسألة رحمة الله عليه قال بالصلاة الخمس وقال بالمدة اللي 24 ساعة الراجح من اللي أنا قلته الأول إنه من أول مسحة والجزء من اليوم يعتبر يوم يعني أن لو مسحت النهاردة العصر يبقى أخلعه الفجر لذي كده أدركت يوم جزء طالما أنني أدركت جزءا من اليوم فأكون أدركت اليوم كله فيحسب لو جزء بسيط نعم يبقى أنا كده زي الوقوف بعرفة لو أدركت جزءا من النهار في الوقوف بعرفة أدركت عرفة أم لا؟ ولو خمس دقايق خ... أنا عاوزكوا بقى ت... تحاولوا تجوبوا الأدلة كلها لما نجي نتكلم تفتكر بقى حاجات كتير م? دليل إيه ما أنا لك هو عارف وهو خياس بعرفه أنت عاوز بعد كده دليل <تصفيق> لا أنا... أنا كده أقول أن أنا أدركت جزء من اليوم فطالما أنني أدركت جزء من اليوم أدركت اليوم نعم لا بأس لا بأس كل دي خلافات كل دي اكتهدات لأهل الألم يا كل دي اكتهدات لا بأس بذلك نعم الوقت خلص ولا لسه؟ خلص؟ معلش هو الوقت خلص؟ أنا ما سبقت ما هو في مسألتين ثلاثة متعلقين بال... وفي بعض الفوائد اللي نأخذها سريعاً كده؟ يعني هو لمامنا وهو ذكر حاجات يعني هي ممكن حدوثها وممكن يعني لو واحد مثلا اذنب فيلزمه خلع الخفين أو الجورب طيب لو كان لبس الخفين واغتسل وغسل رجله داخل الخفين دخل رجل غسل رجله وهو هم داخل الخفين هل يجوز أن يمسح على الخفين لا ليه تمام لما يدخلهم على طهارة وكان لبسهم في حل إيه؟ هو عاوز يقول يعني بيدلل على بعض المسائل اللي ممكن بعض الناس يقع فيها فعاوز يقول لا أنت ملكش المسح هنا ليه؟ لأنك لم تدخل الخفين على طهارة فيلزمك تخلع الخفين وبعدين تلبسهم ثاني بعد كمال طهارة طب لو رجله أصابها نجاسة وهم في الخفين وغسل رجل هم في الخفين ها؟ له المسح ولا لأ؟ أنا دلوقتي لو أنا ما زلت في المدة مدة المسح اليوم بليل المقيم وثلاث يام بليليها للمسافر وأصابت رجلي نجاسة فغسلت أثر النجاسة من على رجلي هي في الخفين يجوز نمسح الخفين أم لا يجوز, يجوز نزيل أثر النجاسة وبعدين أمسح كده إن شاء الله نقف عند باب جواز الصلوات كلها في وضوء واحد هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم